فَتَمَّ مَا جَاوَزَانِ فَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَّ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَلَا أَرَى إِلَّا التَّائِيَ أَوْ يَنَائِلُ الصَّخْرَةَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُتُ وَمَا أَنسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى وَجَعَلَ ابْدَأَ مِنْ عِبَادِنَا أَنْتَ نُورُ رَحْمَتِنَا مِنْ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 لطيعه معي صبرا وكارثه تصبر على ما لم تحيط به خبر الا ستجدني أَنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعُ فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى فِئْنَتِي خَرَقًا قَالَا أَقَرَقْتَهَا لِتُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ تَمْشِي أَنِ امْرَأَ وَأَلَمْ أَقُلُ لن تستطيع معي صبرا قال لا فانطلقا حتى إذا لك يا أولا من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت تَنشَأُ عِنْدُكُمُ كُرَا